ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا 110. وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا ولولا أن ثبتنا ثبتناك لقد كت تركن إليهم شيئا قليلا اذا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا